وَكَمْ مِّن قَصَصٍ ي narrative جَنَّتَانِ جَنَّتَانِ كم <تصفيق> cô tiếp tin học nhân cơ يسبح من الليل والنهار لا يفترون أعد تغذوا آلهة من الأرض هم يناشرون فسبحان الله رب العشي عنا يصفون لا يسأل عنا يفعل لا يسأل عنا قل هاتوا ضرها لكم قل هاتوا